Amen, I love you. اليوم uma تلم دوم نا هون نا کو вот رو دوم نا ذلكم الله فأنا تؤتكون <تصفيق> ذلكم الله Ah uh -huh. لَمْ يُوَجَّدْ سَهْلٌ فَمَرَضَنا ذَلِكَ Oh dear. of one then الْعَآفِ فِى نَامٍ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أعناب a <laughs> ti di uz e A B ordinaryUSA B prayers r A Per diós, del mai 1 وخلق كل شيء هو بكل شيء آمين خلقكم الله